أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تحدثنا في اللقاء السابق عن الاسم المبنياتنا له. من الأسماء آه. واليوم بعون الله تعالى نتحدث عن فضل. المبني من الأفعال. المبني من الـ أو بناء الأفعال يعني. بمعنى صح؟ لأنك أغلب الأفعال مبني آ. فبنقول إن الفعل عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماضي أو أمر أو مضارع. الفعل يتنوع إلى كم قسم؟ أقسام ثلاثة. شكله لما بيجيب لك مثلا آية قرآنية أو فقرة وفيها كلمات تحتها خط بيقول لك مثلا إيه بين نوع بين الفعل آ بين الأفعال في التي خط أو في الكلمات التي تحتها خط بين الأفعال وبين نوع نوعها بين الأفعال من الإيه من الاسم ومن الفعل أو من الحرف وبين نوعها يبقى بين ان هي ماضي أو مضارع أو إيه أو امر وبين علامة ايه بنائها علامه بنائها اه بالنسبه لافعال فبنقول ان الفعل يا ماضي يا امر يا مضارع اه الفعل الماضي بنقول ان هو مبني دائما مبني ايه طبعا احنا متعودين ان احنا ان شاء الله هنكتب في الاخر كل حاجه نفهم الأول ونستوعب مبني الفعل الماضي مبني ايه دائما أحوال بناؤه هو يبنى على الفتح يبنى على الضم أو السكون الأول يبنى على الضم, الضم. آه. يبقى الفعل الماضي يبنى على كم حاجة ثلاث أشياء يبنى على الفتح يبنى على السكون يبنى على الضم. كل حجم ده تحتها ايه واحد اثنين ثلاثة او اكثر او اقل احوال يعني فبنقول ان الفعل الماضي بيبنى اول حالة من حالات بنائي اللي هو البناء على الايه على الفتح بيبنى على الفتح في احوال واحد اذا كان ايه صحيح الاخر ولم يتصل به ايه شيء آه. صحيح الاخر يعني ايه اما بنقول الفعل صحيح الاخر معناها ان هو مش معتل الاخر مش معتل الايه اه الاخر يعني ايه معتل الاخر بردو يعني اتصلت به حرف من حروف الايه العلة حروف العلة اللي هي ايه الواو والالف واليا اه كده خلاص افتكر كلمة واي بالانجليزي دي اسمها حروف العلة علة يعني ايه يعني مرض تمام؟ يعني أي حروف علة إن هي بيعتريها كثير من الأحكام الصرفية اللي إن شاء الله هندلسها فيما بعد في الصرف زي الإبدال والإعلال والتغيير والقلب وكذا وكذا فما هوش إيه هو ثابت على حالة واحدة شكاة سمية حروف الإيه العلة خلاص طيب يبقى عندنا الفعل إما أنه يكون صحيح الآخر ماشي إما يكون معتل الآخر معتل الآخر يبقى فيه حرف من الحروف الثلاثة ده أمت في وسطه ولا في أوله ولا في آخره في آخره مناش دخل بالإيه ده واسط الكلمة ده شغل إيه علم الصرف يبقى معنى أن الفعل معتل الآخر زي ماشى خشى دعا مثلا يعني آه قضى يقضي كل هذه الأفعال إما أن تكون مختمة بالواو أو إما أن تكون مختومة بالألف أو إما أن تكون مختومة بالياء بنسمها فعل إيه معطلة معطلة يعني أخيرها حرف ايه حرف من حروف الايه العلة الفعل الصحيح اللي هو ما فوش حرف ما خروش حرف علة طلع من الثمانية وعشرين حرف ثلاث حروف والباقي خمسة وعشرين حرف دولي ما هماش حروف ايه علة بأي فعل مختوم بحرف مش من حرف العلة بنسميه فعل الصحيح الايه الآخر زي إيه بقى بالنسبة للماضي اه خرج وزي إيه حضر اا كتب تمام وهكذا كل دي أفعال ماضية مبنية بنقولني مبنية مبنية على إيه على الفتح اللي هو أول أقسام البناء عندنا أول أقسام البناء البناء على الإيه على الفتح وأول حالة من أحوال بناء الفعل الماضي على الفتح إنه هو يكون إيه صحيح الآخر، وعرفنا صحيح الآخر يعني إيه؟ تاني حاجة ولم يتصل به شيء يعني يعني هترفق بصحيح الآخر ديت عبارة إيه؟ ولم يتصل به إيه؟ لأنه ممكن ممكن يكون صحيح الآخر بس اتصلت به مثلا تاء الفاعل آ أو ناء الفاعلين أو غيرها فيحصل له إيه تغيير تاني؟ الشرطين دول الاثنين يبنى على فتح الحال الأولى إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به إيه به آ شيء. خلاص طيب ده بالنسبه للبناء على الايه الفتح طيب الحاله الثانيه من احوال بناء الفعل الماضي على الايه لا احنا شغالين في الفتح لسه, لسه ما زلنا في الايه خدنا حاله واحده من احوال بناء الفعل الماضي على الايه على الفتح اللي هو صحيح الاخر ولما به ايه شيء اه الحاله الثانيه كان اتصل ب تاء ايه التانيس تاء التانيس اما اقول مثلا ايه ها ذهبت فاطمه اخر الفعل عندنا ايه لا اه, آه اخر الفعل تدري التانيس اخر الفعل ايه الباء الباء مالها اه يبقى الفعل مبني على ايه على الفتح طب اقول ايه قامت هند قامت اخر الفعل هنا ايه بالميم قام مبني على الايه على الفتح اتصل به بتاء التأنيس اهي خلاص يبقى كان الموضع الثاني من مواضع بناء الفعل الماضي على الفتح اذا اتصلت به تاء ايه التأنيس اه طيب في موضع ثالث في موضع ثالث إيه رأيك لو اتصل بالفعل الماضي ألف الاثنين زي إيه سافر، آه زي إيه كمان حضر، زي إيه كمان ذهب، آه وهكذا يبقى مبني على الإيه آخر الفعل هنا سفرة آخر الفعل س هنا إيه الراء تمام لان دي ألف الإيه الاثنين طب آخر حضراء الراء مفتوحة ولا مش مفتوحة آخر زهباء الباء يبقى آخر الفعل فتح يبقى الفعل مبني على الفتح الاتصالي بإيه بألف الاثنين آه. يبقى ده موضع كام ثالث آه ده رقم واحد ده رقم اثنين أود ده رقم إيه ثلاثة طب إيه رأيك رقم أربعة لو اتصل مثلا به إيه ما قلنا قبل كده المر الفاتت؟ ها؟ في حاجة اسمها نائل فاعلين ونائل ايه؟ المفعولين عرفناها؟ طيب ايه رأيك لو اتصل به نائل مفعولين؟ أك الله دي ناء فاعلين ولا مفعولين؟ هم. ليه؟ فاعلين ولا مفعولين؟ مفعولين لان ايه؟ الإكرام وقع علينا ولا وقع مننا؟ وقع علينا من مين؟ يبقى الله وجل هو الفاعل، تمام؟ ودي بنسمها ناء الـ إيه المفعولين آ. يبقى لما ك... كان الفعل لما يتصل به ناء المفعولين بيبنا على الـ إيه لأن آخر الميم هيت آخر الفعل الـ إيه الميم سكنا ولا متحركة متحركة بالـ بالفتح تمام كده فعشان كده قلنا إني الحل الرابعة من أحوال بناء الفعل الماضي على الفتح اتصاله بالـ بناء مفعولين لو, لو خلنا نقل الفاعلين تبقى مبنى على الايه اه هنقول ايه اكرمنا زيدا او ضيفا تمام يبقى في فر اهو اكرم شايف اكرم رم اكرمنا الضيفا خلاص هنا الميمهية اه هي نفس التركيبة أكرمنا زي أكرمنا نفس عدد الحروف بس في فرق شاسع في الـA طب في شا... التشكيل بيؤدي معنى تاني خالص رص. بيحول الناء دهية من كونها أما أم... أم... أم... مع... مع سكون آخر الفعل من كونها ناء فاعلين إلى كونها ناء مفعولين مع تحريك آخر الإيه. الفعل وبنائه على الـA وبناءه على الفتح أكرمنا الضيف غير أكرامنا الله معي ولا إيه؟ تمام؟ يبقى كأن هنا عندنا أن الفعل الماضي له أحوال ثلاثة واحد اثنين ثلاثة البناء على الفتح البناء على السكون البناء على الضم خلينا في البناء على إيه؟ الفتح الأول ونرفس فيه يبنى على الفتح في كم حالة؟ أربع حالات الحالة الأولية ها؟ إذا كان صفحيح الآخر ولما يتقصد به إيه؟ زي حضرة كتب خرج الحاله الثانيه اذا اتصلت به تاء الايه التانيث اه الحاله الثالثه الف الايه الاثنين اه اكل شرب الحاله الرابعه نائل نا الايه نا المفعولين الاربع احوال دول هم أر... هم احوال بناء الفعل الماضي على الايه على الفتحه صعبه دي ولا سهله جدا نكتبها بقى ان شاء الله داخل كده حلوه يا تيال معقوله يعني اه مبنيه على والله ان شاء الله يعني هو الناحوه قلنا نفهم واحده واحده يعني هو ايه سلم زي ما قلت النهارده غير لما جيت في الاول خالص اللي جاي النهارده هتلاقيه حاسس ان احنا بنشرح في انجليز اه وفي ناس عندها الانجليزي سهل اسهل من الناحو كمان انما اللي حضر معنا الاول وأسس على اسس على اللي هو فات دلوقتي بننزله الشرح للوقت سهل استوعبه ببساطه فبنقول ان شاء الله احوال ايه بناء الفعل الماضي اولا بناؤه على الايه الفتحه آه. في أربعة مواضع وأربعة أحوال, أحوال واحد إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء مثل حضر وكتب وأكل وشرب وطبعا احنا عرفنا عن الايه صحيح الاخر ان هو مش معتل نعم ما اه هتشوف دلوقتي هتيجي دلوقتي ان شاء الله لله حضرتك يبقى اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به إيه به شيء. حين يزجبنى على إيه يبنى على الفتح. طال. دي أول حالة من حول بناء البناء على الفتح. الحالة الثانية إذا كان إذا اتصلت به إيه تاء التأنيس الساكنة. خلاص اتصلت به تاء التأنيس الساكنة. زي إيه ذهبت قامت حضرت شربت تحضر لا مش مهم عادي انا ممكن انا المفروض ان انا بقى الخصي الحاجات ديات حتى يبقى عندي مذكرة عن الناس انما انا دايما بشرح وايه بعتمد على التجديد اول باول انا بجي احضر محاضرة بقى اقعد اجدد فيها و بس تمام عادي لا فيش مشكلة أحاول إن شاء الله لأن دي دي مش مش موثقة يعني مائة دي المذكرة دي مش موثقة وبعدين كمان تلاعبتك يعني أنا لك, لك بين دي وبين دي وبين حاجات تانية كتب عندي وكده بحاول أجيب لك الموضوع اللي هو ماي ماشيتش هو ده اللي انت <تصفيق> هنحاول ماشي ان شاء الله والله بس والله عشان الوقت ما بمعنديش وقت انا بالعافية بالكاد بجي المحاضرة احنا بس عشان ايه داخلنا انتحنات الترم في الكلية و كده ماشي ماشي أصلحي. ده كويس وهينفعنا كمان بعدين حاجات كويسة ان شاء الله ان نزلوك تأب يعني عادل بإذن الله أه أه بنقول ايه اول حاجة البناء على الإيه الفتح اول حاجة من احوال البناء على الفتح إذا كان صحيح الآخر وانتصب شيء الحالة الثانية اتصل بـ إيه في رقم ثلاثة آه. خدنا أمثلة آه. رقم ثلاثة بقى اتصل به ألف الإيه؟ ألف الاثنين ذي سافر حضر أكل وهكذا رقم أربعة ناء المفعولين تصرت به ناء المفعولين مثل ايه اكرمنا الله خلقنا الله تمام يبقى كده كم حالة اربع حالات يبنى فيها أو معها الفعل الماضي على الايه على الفتح حفظتهم دولي خلاص عشان لما اجيب لك مثلا ان شاء الله مثال اقول لك بين علامه بناء الفعل أو او سبب بناء الفعل الماضي هنا على الفتح ماشي واجيب لك مثال مثلا ايه ركب ماشي اكل بدون ألف مثلا ضربت كده تقول لي ايه هنا مبني على الفتح والسبب بناؤه على الفتح ان هو متصل به الف الاثنين اتصل به بتاء التانيث ساكنه اتصلت به نون صح الاخر ولم يتصل به شيء في حضرتك وهكذا خلاص طيب دي بالنسبة للبناء على الايه على الفتح الحالة الثانيه بقى لما اما نفهم الاول الحالة الثانيه دي انتباه البناء على الايه على السكون البناء على السكون زي الاستاذ ما بيقول يبقى صحيح الاخر يتصل بشيء او ممكن يتصل بشيء زي ايه زي تاء الفاعل تاء الايه اه الفاعل تاء الفاعل ديت مثلا خلاص انتهينا من دولي أما بنقول ها رَقِبْتُ الطائره المثال اللي عندنا في الكتاب رَقِبْتُ تمام التاء اما بنعرف بنقول دوت رت من رقبتو فعل ايه ماض مبني على الايه على السكون لاتصاله بايه بتاء الايه الفاعل اه يبقى فعل ماضي معروف انه ما ماض مبني مبني على ايه على السكون سبب بناؤه على السكون ايه اتصل بتاء الايه كان اول موضع من مواضع بناء الفعل الماضي على السكون ان يتصل بتاء الايه بتاء الفاعل اللي هي التاء دهيت خلاص عشان كده بنقول التاء ضمير مبني على الايه على الضم في محل ايه رفع ايه فاعل يبقى كان راكبته دهيت كلمه ولا كلمتين مكونتين من ايه اسم من فعل وايه واسم من فعل واسم اه كلاهما مبني أم معرب فعل وفعل اه يعني فعل واسم يعني مبني مبنيان أم معربان مبنيان يبقى ده ضمير هو مبني وده كذلك فعل ايه مبني خلاص طيب اما بنقول مثلا ركبت هل ركبت البحر اليوم مثلا هل اطعمت زيدا يبقى سمتي الايديات المخاطب طب ايه رايك ايه ذهبتي المخاطبة المخاطبه الثلاثه بنسميهم تاء الايه فاعل الفاعل تاء الايه زي ما مش خدناهم قبل كده في الضمائر نها حن احيانا, أحيانا مفتوحة مفتوحه دي مبنيه على الكسر دي مبنيه على الفتح دي مبنيه على الضم المهم ان النهاية في النهايه تاء فاعل طب حضرتك فلما بيتصل به تاء فاعل فاقط للمتكلم أو للمخاطب ده المتكلم هو ده. ماشي ده المخاطب آه. ده الايه المخاطبة كل ده بيبدا معاه الفعل على الايه على السكون خلاص طيب ايه رأيك لو قلنا مثلا ايه شربنا شربنا اللابناء الجمله دي اسمية ولا فعليه ليه بؤديت بايه لسه ما خدناش درسها هو برضه يعني كده ايه اه اشارهت لانها ابتدات بب... ب... ب... بايه بفعل خلاص طب فعليه مكونه من ايه فعل وفاعل ومفعول الفعل اللي هو ايه شرب من شربنا بنقول شرب من شربنا فعل ماض مبني على الايه لاتصاله بايه تمام بناء الايه الفاعلين شايف بقى هنا هناك كانت ايه؟ وكان الفعل معاه مبني على الايه على الفتح انما هنا نقي الفاعلين والفعل معاه مبني على الايه على السكون شربنا اين نحن الايه اللبنه ده ايه بقى مفعول ايه ب خلاص يبقى كأن هنا الفعل من مواطن أو من مواضع بناء الفعل الماضي على السكون اتصلوا بإيه بناء الفاعلين طب إيه رأيك الفتيات نقول الفتيات إيه ذهبنا ذهبنا إلى, الإيه؟ إلى المدرسة مثلا آه يبقى النون الايه ديت الفعل معها مبني على الايه ذهب اهو نا التانية ذهبنا بالمد ناية الفاعلين انما النون النصف تكون مفتوحة ايه ذهبنا الفتيات وز... يبقى تدها نص صفات نص ايه نص حركة الفتياته ذهبنا إلى, الم... الى المدرسة خلاص فذهبنا هنا بنقول انه فعل ماضي مبني على الايه على السكون اللي اتصلي بايه بنون النسوة تمام ونون النسوة ده هي الضمير مبني على الايه في محل رفع ايه فاعل طرح حضرتك الفتيات ذهبنا الى المدرسة دي. يبقى هنا كأن الموطن الخامس من مواطن بناء الفعل الماضي على السكون اتصالوا بايه بنون النسوة لقد بنا نلخص الكلام ده دلوقت عندنا قول مثلاً إيه مواط مواضع بناء الفعل الماضي الله والله. خلاص خلنا كأن نحن لو لخصنا هذا الكلام ببساطة شديدة وقلنا إيه إن الحالة الثانية من أحوال بناء الفعل لما نكتب يعني هنكتب بعدين هنقول مع نفسنا كده الحالة الثانية من أحوال بناء الفعل الماضي البناء على الإيه على السكون آه وبيبنى على السكون في كم حالة آه في خمس حالات الحال الأوليي الذي به مثلا إيه تصد به تاء الفاعل أنت ممكن تقول في ثلاث حالات وممكن تقول خمس حالات لو قلت تاء الفاعل تقول بقى متكلم أو مخاطب أو أيه أو مخاطب فبلش خمس حالات أو ثلاث حالات نقول يبنى على السكون إذا اتصلت به رقم واحد تاء الفاعل سواء كانت للايه؟ للمتكلم الأول زي قمت وضربت وأكلت وشربت أم كانت للمخاطب شربت اكلت ذهبت تفتحي التاء بس بدل ما الضماء تفتح اول امر المخاطبه هتكسر الايه التاء شربتي ذهبتي لعبتي وهكذا يبقى في في الثلاث احوال ده اتصلت به ده الايه الفاعل فبيبنى معها على الايه على السكون الحالة الثانية اتصلت به نائب الايه الفاعلين تمام لان نائب المفعولين بيبنى مع على الايه على الفتح نلاقي الفاعلين زي ايه زي اكرمنا الضيف اه يبقى حضرتك اكلنا الطعام شربنا اللبن تمام اه يبقى اي اي ناء فاعلين اللي هي بيقع فيها بتقع هي في محل رفع فاعل بيبنى معها الفعل على الايه الفعل الماضي على الايه على السكون خلاص طيب آه. هزمنا كذا مثلا يعني في المسابقة بتاع الاخرين في انتخابات اللي غيره آه. هزمنا هوت فلو لي. وهكذا فعندك برضو رقم ايه تلاتة ان هو يبنى على السكون اذا تصد بايه نون النسوة طبعا نون النسوة برضو ريبع من نائل فعالين فعروفة يعني زي مثلا الفتيات ذهبنا بس بدون مادي طبعا ذهبنا النساء قمنا وهكذا فلما نيجي نكتب بقى قبل ما نصلي ايش ان شاء الله كده نقول ايه الحاله الثانيه البناء على الايه على السكون البناء على السكون ده في كم حالة في ثلاثة أحوال واحد آر إذا اتصلت به تاء الفاعل وتفرعها تقول سواء كانت للمتكلم مثل قمت لازم نكتب نساف وأكلت وشربت يبنى على السكون في ثلاث حالات واحد اذا اتصلت به تاء الفاعل سواء كانت للمتكلم مستقمت واكلت وشربت ام كانت للمخاطب نفس التاء بس هتعمل هتفتحها اه اكلت شربت لعبت ذهبت وهكذا ام كانت للمؤنث المخاطبه أكلتي، اه شربتي ذهبتي طبعا بكسر الايه بكسر التاء اه عشان ما حدش يكتبها بالايه بالياء دي الحاله الـ؟ دي الحالة الاولى اه الحاله الاولى دي بتفرع تحتها الثلاث ضمائر دول إذا اتصلت به ناء الفاعلين زي ايه أكرمنا الضيف وتسكن المين متى أكرمنا؟ نائل الفاعلين أكرمنا الضيف ضربنا الأسد هزمنا العدو تبانك بس ضربنا الأسد مش عارف إزاي كيف أنا مش عارف ااا حتة لحم أو ضربناه هو في القفص ممكن ممكن مو... بشجاعه برده ساعتها ما التمثال مس وفي القفص ممكن تضربه برده على رايك مثلا توت... تورية بقى في كده اه وممكن يكون لعبه خلاص يبقى الموضع الثاني اتصلت به باء ناء ناء الفاعلين نا الموضوع الثاني به بهنا الفاعلين هذا العدو شربنا اللبن أكلنا الطعام أي حاجة زي دي ونسكن الـ إيه الفعل عشان بيبقى كده بنقول فعل ماضي مبني على الـ إيه السكون آه طيب الموضوع الثالث ازتتصت بهن هون الـ إيه النسوة زي إيه آه الفتيات ذهبنا إلى المدرسة ولازم نكتب ذهبنا بنون نسوة مفتوحة عشان محدش يسمعها ذهبنا وكيفها بعلف فارق بينهم النسوع وإيه ونائل الفاعلين خلاص وطبعا اللي بيحدد الكلام ذا السياق بفهموا أنا من خلال إيه آه إنه المعنى كله يعني آه القرائن يعني ذهبنا إنهم إيه مفتوح آه فبنقول ذهبنا أكلنا شربنا بنقول معها ده فعل ماضي مبني على إيه على السكولة الليبة الصليب إيه بنون النسوة خلاص خذ بالشرط لا آه المهم إن أنا إنه فعل إيه ماضي آه أنا جايب لك الفتيات ليه عشان في حاجة اسمها القرينة عشان اللي أنا بقول عليها تفهمها من تفهم إن هي نون نسوة ما حضرت الفتيات زهبن إلى المدرسة إنما إلا أنت تتكلم عن عن, عن عن يعني مثلا خور الله عز وجل بس طبعا إيه إيه إيه إيه إيه مع اختلاف الفعل نوع الفعل يعني وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله ما مفهوم الحديث السياق كله انه بيتحدث عن, عن النساء النساء النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الايه قطعنا أيديهن وهكذا آه فهذه السياق اللي ايه اللي بيحدد ذهابنا اه ده نايل إيه؟ تمام برو يبقى لما اقولك مثلا ما هو ممكن اجيبك بقى مثلها من القرآن يعني يا ريت بقى حضراتكم تتمسك القرآن كده تقرى فيه وتطلع حاجات ايه تطبق بقى الحاجات اللي زي كده تدوينها عندك في ملحوظاتك كده تقول مثلا ايه نايل الفاعلين كذا وكذا وكذا وكذا اي نايل الفاعلين قبلك تكتبها تحت نايل الفاعلين يعني النسوة تكتبها تحتها بس ما تدخلش المضارع في الامر في الماضي لا يبقى ده مضارع ده ماضي ده كذا لانها قابلنا لسه الايه حاجه كتير خلاص يبقى انتهينا من أحوال بناء الفعل الماضي على الايه على السكون خلاص الحاله الثالثه بقى من احوال بناء الفعل الماضي دي سهله خالص ان هو على الايه على الضم يبنى على الضم إذا يتصل به ايه اه ربحوا فما ربحوا ربحوا هنا ايه اخر الفعل ايه اخر الفعل اخر الفعل الحاء اما اقول اخر الفعل اغنالي اختبأوا لجماعة في كلمة تانية مستقلة خلاص يبقى هنا الحاء دهية علىها ضم ولا على ايه على ضم يبقى كان دي الحالة التالتة من احوال بناء الفعل ايه الماضي إنه هو بيبني على الضم ودي في حالة واحدة اللي هو يتصل بيتصل بآه والج ربحوا أكلوا شربوا ذهبوا لعبوا أي حاجة من هذا القبيل بنلاقي آخر الفعل عليه ضمة معنى ذلك أن الفعل حينئذ نقول فعل الماضي مبني على الضم لاتصاله هي في حالة واحدة اتصاله بآه بواو الجماعة أي حاجة بآه قتلوا فآه خلاص يبقى هنكتب الحالة الثالثة، شو ننزل نصلي إن شاء الله لبعض خلاصنا أحوال بناء الـ إيه الفعل الماضي آه الحالة الثالثة بناء الفعل الماضي على الـ على الضم وذلك في حالة واحدة بناءهم على الضم وذلك في حالة إيه واحدة آه إذا اتصلت به واو الـ إيه الجماعة لا قالوا فازوا هنا تكذب لك هنا مثلاً إيه، التجار رابي رابحوا، مثال الكتاب، تجار رابحوا، خلاص، تبقى فاعل، والجماعة تبقى ضميمة على السكون في محل رفع إيه، فاعل، آه يبقى احنا كده انتهينا من بأحوال بناء الفعل الإيه، صعب كده ولا إيه ولا سهل، آه سالسهاته وببساطه شديده انه بيبني على في في في ثلاث على ثلاث اشياء يا على الفتح يا على السكون يا على الضم الضم ده سهل معروف ان هو يا الفتح والسكون بس اللي يكون كلام شوية كل واحد منهم يعتبر ثلاث ايه ثلاث مواضع أو ثلاث حالات وحضرتك وبكده نبقى انتهينا من الحديث عن بناء الفعل الايه الماضي وننزل إلى الصلاة نستكمل إن شاء الله بعد الصلاه على رحيم بعد أن انتهينا من الحديث عن بناء الفعل الماضي نشرع في الحديث عن بناء فعل الأمر فعل الإيه؟ لما نبص عندنا في الأمثلة في الكتاب اللي هي باء صفحة 22 هتلاقي إيه؟ أول مثال بيقول إيه؟ تمام قطع والديك دفت مفضل فلنلاحظ أن هذا فعل إيه؟ أم مبني على إيه؟ السكون العين ساكنه اهي اتفضل ط... تمام طيب اه اه اه. تصدقنا يا مؤمنات برضو تصدقنا فعل ايه فعل امر بأمرهم اهوت ان هم يتصدقوا مبني على الايه على السكون يبقى الاثنين دول من واحد ايه الرابط بينهم ان هما الاثنين مبنيين على الايه على السكون طب في اختلاف ولا مفيش اه في اختلاف الاول صحيح الاخر خلاص فالأمر الصحيح لإيه؟ الآخر صحيح الآخر يعني إيه؟ يعني مش معتل للآخر يعني معتل للآخر له بناء معين هنشوفه دلوقتي طيب اللي هو إيه ده, ده أطع طيب لو قلنا تصدقنا يا مؤمنات ده أه أه أه تصد بإيه؟ نون النسوة ومع ذلك بني على إيه؟ على السكون خلاص يبقى كإن إحنا بنستنتج من ذلك إن فعل الأمر يبنى على السكون في كم حالة؟ في حالتين إذا كان صحيح الآخر ولم ما يتصل به شيء زي إيه؟ اطع والديك أكرم اذهب اذهب إلى كذا استغفر الله استغفر الله مبنى على السكون ولا ايه استغفر الله ها؟ ما على إيه؟ على السكون آه إنما الكسر ده كسر عارض آه واستغفر و... واستغفر لذنبك او واستغفر لذنبك وللمؤمنين المؤمنات عشان ما فيش ان التقاء ساكنين فظهرت الايه ظهرت الباء على السكون واستغفر او الراء ساكنت لذنبك انما في التقاء ساكنين بتلاقيه يكسر مفهومه حتت دول ايه واضحة ولا احنا قلناها بكده اكتر مرة نوضحها على السبوره اكتر ايه نوضحها انما بنقول الفاء بنقول الفعل الامر بيبني على الايه على السكون استغفر آه. صحيح الايه الآخرة هو استغفر لذنبك فبتلاقي الراء سكنه، لان هي مفيش بقى مفيش انتقال سكنة انما ايه لالتاني بتقول ايه واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم، واستغفر الله تلاقي كده تحتها كسرة تمام هو اصلا المفروض يبقى ايه واستغفر الله كده انما ده ساكن والال الف دهيت لا ده مش لا, لا تنطق اصلا ألف لفظ اسم الجلالة همزه وصل فلا تنطق تسقط في درج الكلام تمام اللام ديات ساكنه عشان كده جبنا همزه وصل لتوصل بها إلى نطق بالايه بالساكن اه تقول حضرتك فاللام ساكنه وهذه الالف لا تنطق يبقى هنا حصل تصادم من ايه التقاء الساكنين ده هم فتخلص منهما بكسر ايه الكسر الاول الكسرة ك... كسرة عارضة وليست كسرة ايه بناء اه لان الفعل اصلا لا يفسر انما جاء به جاء بهذه الكسرة اللي للتخلص من التقاء الساكنين فحنا بنقول ان الفعل الامر بيبنى على السكون في كم حالة في حالتين اذا كان صحيح الاخر ولما اتصب به شيء او كان أ... اتصلت به ايه نونو النسوة تمام زي ايه زي تصدقنا ها يا مؤمنات طيب كتبنا استغفرنا الله ماشي استغفرنا الله يبقى دي كلها ايه نون النسوه دي الحالة الاولى من من حالات بناء ايه فعل الامر طيب قبل ما نكتب طبعا نكتب الاخر كلها على بعضه بيبنى الحاله الثانيه بيبنى على تبع للمثال هنا عندنا ايه المثال اللي بعد كده ايه اقرا لا مش اقرانا بنقول ايه اقرا ان الدرس اه اقرا ان بنقول ايه اه اقرا ان يبقى هو هنا مبني على ايه ايوه مبني على الفتح تمام ما ينفعش ان انا اقول إيه؟ اقرانا لو قلت اقرا يبقى مبنى على ايه على السكون يبقى يبقى النون حولتها ايه نسوت او اق رأى أن الدرس خلاص آخر الفعل ايه الهمزة دي آه مفتوحة ولا ولا ايه مبنية على ايه على الفتح فالفعل الموض... ال... ال... حد نقول في الفعل ايه الفعل الأمر يبنى على الفتح اذا اتصلت به ايه نون التوكيد ده الموضع الايه الموضع الثاني او الحالة الثانية من احوال بناء الفعل ايه الامر خدنا الحاله الاولى البناء على السكون الحاله الثانيه البناء على الفتح إذا اتصلت به ايه نونو التوكيد اقرا ان درسنا ماشي ذاكرنا اجتهدنا العبنا اه وهكذا آه طيب جئ البناء على الفتح اه نفرق ازاي نون النسوه معروف ان هي تتحدث عن النسوه زي ما قلت لحضرتك السياق لا لا طالما ما فيش قرينه تدل على أن السياق يقتضي النسوه يبقى من التوكيد ده سؤال مهم برضه يعني مثلا بقولك لك ايه اقرا انا كاتبها كده اهو ماشي صد ده دي حاجه ما هو مشدده في الفتح برضه لا هو ايه مش متكره خالص هو مثلا نفهم بس مساله ايه بيتكلم ان انا جبت له مثال كده انا مش هشكل في الامتحان اتفق لك نوع بناء الفعل هنا في الامر اه ما ينفعش ادخل الخيارين لا ما ينفعش هتعمل ايه بقى اه لا ما انا مش مشكل انا مش هشكل هتعمل ازاي لو ما فيش قرينه تصرف المثال الى الى الحديث عن النسوة يبقى هو معروف ان هو ايه اقرا الدرس خلاص عرفنا لل لل لل التوكيل بحضرتك إنما أنا قلت لك إيه اقرأنا الدرس إيه يا فتيات هتقولي اقرأنا الدرس يا فتيات إلى إيه اقرأنا الدرس يا إيه يا فتيات بمعروف معروف الخزينة صرفته إلى الإيه إلى الحدي إلى نون النس خلاص ال ال ممكن يبلعب لها يا فتيات فتيات اقرأنا الدرس لك السياق هيوضح لك مش ه... مش هسبب مش همش هاجيب لك المسألة وخلت تتوه لا لأنها هوضح لك بالضبط وحس إن أنت إيه أه... هتفهم الكلام دوت آه... هنبنى عليه حاجات كتير أوي آه... نحو آه... جماله في إن أنت تطبقه ت تطبقه وانت وإن تقرأ في القرآن يعني إن شاء الله هن, هن... هن... هنجيب شو الآيات دلوقتي كده ونطبق عليهم بقى عشان تستمتع بال بالإيه... باللي تدرست قبل حضرتك فيبقى إحنا عندنا الحالة الثانية من أحوال بناء الفعل الأمر فعل الأمر البناء على الايه على الفتح اذا اتصل به نون التوكيد الحاله الثالثه افشي السلام افشي السلام ده ما بناء على الايه لا لا ولا على الكسر على حذف حرف الايه العله اه احنا قلنا ان حروف العله كم حرف ثلاثة واو ألف يا تمام اي فعل أم انتهى بحرف علة بيبنى على حس حرف الـ إيه العلة بيبنا على حس حرف العلة دعا يدعو يدعو دا آخر إيه و يبقى إيه أنا ما أقول إيه؟ المضارع منه هاه آه مش ادعو لا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعروف الحسن تقول لي ادعوا إلى ادعوا إلى سبيل قلق للدع ادع الى سبيل ربك هنا أدعو المحذوف منه إيه واو يبقى الفعل دا واو بقول فعل امر مبني على حذف حرف العله اللي هي الايه الواو وبقيت الضمه علامه على الايه على الواو المحذوف يبقى بحط على على اخر الفعل حركه مجنسه للحرف الايه المحذوف طب ايه رايك اسعى في الخير اسعى اكتبها ازاي عين. عين طب اخشى الله ها اه اخشى الله اه تمام انا بتكلم عن اللي هو اخره ايه ا الالف دي تحذف تمام يبقى بقى بقى بقول ايه بقول فعل امر مبني على حذف ها حرف الايه العله خلاص وتبقى الايه الفتحة علامة على الإيه؟ الألف المحزوفة عشان ما هتش فكر من تنوين دي فتحة خلاص. تبقى الفتحة علامة على الألف المحزوفة آآ آآ يبقى الفتحة دي مجنسة للألف ولا مش مجنسة يبقى بحط حركة مجنسة للحرف المحزوف عشان يشير إلى أن الفعل أصله كان فيه هنا إيه؟ ألف فبقول بقول فيه أنه فعل أمر مبني على حذف حرف الإيه؟ العلم طيب أما بيقول إيه فاقضي ما أنت قاض فاقضي ما أنت قاض تمام اقضي مثلا إيه؟, ايه صلي تلاقي كده ايه الباع الجاهلي تدل لك كده على العربية بتاعته صلي على النبي عملا كده عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلي كده ده غلط كده ما حدش كده, كده خلص نهائل ايه لأي انت حطت لي ايه الفعل فعل ايه فعل ايه ومعتل ولا صحيح معتل اخره ياهو ماشي طيب طالما آخر ياء يبقى حين آآ آآ نكتبه تحذف يائه لان لأنه مبني على حذف حرف الايه العل نقول صلي على النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم خلاص آه يبقى هنا تقضي صلي بنقول ايه فعل امر مبني على حذف حرف الايه العله وطبعا هنا الكسره هي الدليل على على الياء المحزوفة يبقى كان كت هنا فيه ياء حذفت هذه الياء وصارت الكسره دليلا إيه عليها يبقى كأن إجمالي هذا هذه الامور الثلاث الفعل فعل الامر الحاله الثالثة من احوال بنائه انه يبنى على حجز حذف حرف العله باحذف حرف العله تمام اذا كان ايه معتل الاخر عشان كده احنا قلنا ان اسمها حرف علة ليه لانه عله يعني ايه مرض اه مريض بتاعتريه الأحوال صرفية المتغيرة مرة يفزف مرة يذكر مرة مش فمش ثابت على حالة إيه واحدة فهنا حزف حرف العلة وهذه الحالة الثالثة من أحوال بناء فعل الأم اللي هو يبنى على حزف حرف العلة آه الحالة الرابعة بقى كسرة الزمن شو لأ دش فتحة الشدة ديجة الشدة يا إما كده يا إما كده يا إما كده تبلك مضمومة يبقى ضمة فوق الشدة مفتوحة فتح فوق مكسورة بقى الكسرة إيه تحت الشدة مش يعني بالشرط تبقى هنا كده عم تبلك الحالة الرابعة بقى إيه عايزين برضو فيها شوي الحالة الرابعة من أحوال المشكلة إن احنا إحنا عايزين نخلي نخلي محدثنا ديت مرة في الأول أنت تبقى استويته أنت عندك إيه في الأول في النهارة أعزينا بعد الفجر أطفال عشان ننام خالص. <تصفيق> بمصح صحيح الله لا فعلا بس لا بس بعد الفجر ده حق وقت ذكر وتجلي وروحانيات كده حلوة لا تيجي تكلكع بالنحو نحن نقصي خلا فوق الثاني أنا بقول لحضرتك أما, بجي... أما بجي نتكلم كلام عادي خطبة بنتكلم في البلاغة بنتكلم في النحو الواحد بيحس ان بيغرف من نهر تبقى زي ما كانوا بيقولوا بيقولوا عن عن جرير وفرزد قنب بينهم على طول اشعارين فبينهم نقائض بيشتموا بعض وبيجي بعد بس بالشعر بقى مش بالكلام آه. آه. اه فكان مثلا ايه جرير يقول ايه ان, إن من السماء عليكم حتى اختطفتك فرزدق من علي تبقى مش عارف ايه كده وضغل بوعيسو جدعته انفل اختلي المهم هو ايه ممكن اشتمله شاعرين ثلاثة في بيت واحد قدرة بقى قدرة متمكن في اللغة هي فده ده جريد فكان جريد كلامه سلس كده يقول لك الجريد يغرفه من نخ انما الفرزق ينحته من صخر آه فده شغال بينحت تمام كده فاحنا بننحت في صخرة نحن ده يعتبر لان نحن اصلا جاف بس مشكلته ان انت لازم تفهمه، ما هو لازم تحبه، ومش هتحبه غير لما أما أما تغدو بطريقة بطريقة سلسة كذا. أعتقد إن إحنا يعني مش عارف إحنا كده مستوعب ولا إيه يعني ربنا سهل يعني الحمد لله. ما هو طبيعي آه نحن طول عمره صعب يعني طول طول عمر الناس تشك منه. فإحنا ب بعجلنا المحاضرة دي في وقت ثاني غير يعني أنا عارفنا خلها آه كده النساء بياخذوا ال اه خد اه, آه. في خلاص النص بقى نخليها في الساعه الثانيه والثالثه ما نطولش عليكم اول حاجة. انا نزلت على فكره الصلاه مخصوص آه عشان الله يكرمك لا عشان ت... الناس تفك بقى كده وتاخد وت... راحتها إن... ان خلاص عملنا استوت ذالك، فأنا نحو ليه خاصة. أنا نحول نزرو خاص، أنا بس تدري في أي حاجة، فاا قلنا بقى بنقول الحلا الحلا الرابعة، الفعل الماضي الفعل الأمر يبنى على حزف حزف النون آه يعني حزف النون ديت إحنا قلنا إن في حلا اسمه علامات فرعية وعلامات أصلية، علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب اللي الفرعيه العلامات الأصلية اللي هي ضمة فتحة كسرة السكون دي العلامات اللي هي هتقول لي ده, ده ده صغيره أقول لك آه بس هي دي الأصل دي النطق بالعربي كأصل يعني طب مال الفرعيه اللي هي ايه آه زي مثلا ما أقول جماعة بالنسبة لز زي ألف السنين زي ألف بالنسبة ل ايه ل ايه الاسماء السته زي اللي احنا عايزينه بقى مش عايزين خلاص حاجة من دوري دلوقت عشان اه عايزين دلوقت ندور دلوقتي ندور خاصين بالاسماء اللي عايزينها دلوقت النون ماشي النون ديت اللي بنسميه ثبوت النون او ايه او حذف النون خلاص طيب مرة النون تيجي ثابته يبقى الفعل ايه مرفوع اما ربنا يقول ايه يعتذرون اليكم ماشي لتعرضوا ايه عنهم فأعرضوا عنهم ايه إنهم ايه رجس اه يعتذرون إليكم لتعرضوا خلي بالك عنهم اه فأعرضوا تمام عنهم طيب قل فئة تانية يعتذرون إليكم قل لا ايه لا تعذرو اه دي كلها أفعال ايه أفعالها فاع مضارعة فا ايه فا أمر الأصل فيها إني عندنا الأصل في قصة النون ديت أن عندنا حاجة اسمها الأفعال الخمسة هندرسها بدرس مستقل إن شاء الله الأفعال الخمسة دي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الإسنين أو أول جماعة أو الجماعة أو يا إلم والنس المخطابة أما أقول إيه قاء يقوماني يقوماني قاي يقومون تقومين تقومين دي الأفعال الخمسة دي كل الافعال الخمسه اللي نحن نتكلم عليه، بس الفرق بين ان احنا مره ايه يقومان ومره تقومان ومره يقومون وتقومون وتقومين بالتاء خلاص خلينا في الثلاث دول الاول يقومان كل فعل مضارع اتصل بيه ايه الف الاثنين يقومون اقول جماعه ياء المناصب مخاطبه ماشي دي اسمها الافعال الخمسه اعرابها ايه الافعال الخمسه دي الافعال الخمسه ترفع بثبوت النون أما يكون عندي فعل مضارع مرفوع معروف إنه لو لو, لو هو مش لو أنا قلت يقوم بس يقوم ها ومرفوع يبقى مرفوع بعلامة إعراب أصيلة أم فرعية أصيلة هل إيه الضم يبقى مرفوع علامة رفعه إيه الضم أما يجي يبقى فعل من الأفعال الخمسة جوه ألف أو أو يا يبقى مرفوع وعلامة رفعه سبوت النون علامة رفعه إيه ثبوت النون النون ده طالما ثبتت عندي يبقى بال ايه الفعل مرفوع يبقى كأن هنا النون علامة اعراب ايه اصليه ام فرعية طب ثبوتها دليل على الايه ان الفعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم مرفوع طب منصوب مجزوم يبقى احذف احذف وراح دماغي فهاش بقى ايه في دي الفعل المضارع منصوب أو. لن تنالوا البرة أصل الفعل إيه؟ تشيل شيل شيل لان خالص ها. تنالونا تمام؟ لما جت لان علينا نصيبة للفعل المضارع حزفنا الايه شالت الايه النون لأن, لأن الفعل هنا مضارع منصوب بلان وعلامة نصبه مفيش فتحة بقى لو, لو, لو نالا ينال لن تنال أهو بفتح الايه بفتح اللان. تمام؟ لأن علامة إعراب أصلية لها الفتحة إنما لما يجي تخش عليه هو الجماعة بقول لي إلا أنت نالوا وحزي في الإيه؟ النون مفهوم الكلام ده ولا صعب؟ صعب شوية صح؟ أه اللي أنا عايز أصدره لك إن, إن النون ثبوتها يدل على الإيه؟ على الرفع طب لما أجي بقى في الفعل في الفعل الإيه؟ الأمر فأعريضه أهو الفعل إذا الفعل الأمر يتصل به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو أي المناس المخاطبة يبنى على حذف النون كان هي المفروض يبقى ايه معرضون اه طاحوا لا ايه النون خلاص ليه لان اتصل بيه واو الجماعه طب ايه رايك اذهب الى فرعون اذهب الى ايه اصله ايه اذهبان تمام طيب اكتبي أصله ايه اكتبي ناء تمام كده حجفنا ديت بعد ايه اكتبي يبقى لا تعتزي لا تعتجروا ماشي اذهب اكتبي كل ده افعال مضارعه هي اتصل بها الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطبه فيبنى على حذف النون قولا واحدة في المضارع ما دخلش في الأمر في المضارع خلي بالك معايا يبقى الفعل في الامر اصدق في الامر اذا اذا به ألف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث يبنى على ايه حذف انه ودي الحاله الايه بقى الرابعه عندنا تمام طب حد يجيب لنا كده امثله حد يجيب لنا امثله عشان نشرحها فاهمين ولا ايه تمام طب ما احنا قلنا ذهب عايزين جديد ها اقيم تمام كده اقيم الايه ها الصلاة اقيم الصلاة وقول في ايه ها فعل امر مبني على ايه حذف النون تمام كده افعلوا الايه الخي برضو فعل امر مبني على ايه حذف النون تمام اصبروا بلاش بقى النون عايزين ايه عايزين الف سنين زي اذهبا كده آتوا نفس النظام برضو تمام تمتعا استقيما فاستقيما ولا تتبعان فاتيا اذهبا تمام بنقول في ايه فعل ايه ها فعل امر مبني على حذف النون الاتصالي بايه بالالف الاثنين او بواو الجماعه او بياء المؤنث الايه المخاطبه اذهبي ماشي يا مريم ها لربك وسجدي بقول اقنوتي دي بقول في ايه في اعرابه ها فعل امر مبني على حذف النون لان اصله اقنوتي نا تمام اركعي نا اسجو دي نا. تمام كده حزفت النون لأنه اتصلت به ايه ياء المؤنثة الايه المخاطبة احنا لو استوعبنا الشواء ده هنستوعب معهم 3-4 دروس ان شاء الله افعال الخمسة وعلامات الاعراب الاصلية والفرعية وكذا وكذا الحاجات دي كلها دي واضحة او ايه النقطة دي واضحة, واضحة ان الحالة الثالثة من احوال بناء فعل الامر ان يبنى على حزف الايه النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو والجماعة أو, أو يا الـإيه المؤنثة المخطلة طب لو لخصنا الكلام ده هو كله بقى من الأول هنقول إيه تلخيص عام كده لا من قبل ما نكتب قبل منك عزمني نلخص كده آه عارف سلام نقول إن الفعل فعل الأمر مبني دائما وأحوال بنائه كام أربعة الحالة الأولى يبنى على إيه على السكون إذا كان صحيح الآخر ولما تصل به شيء زي استغفر قم كل أطع والديك وهكذا طيب الحالة الثانية إذا تصلت به إيه نون الإيه النسوة مثل إيه اكتبنا استغفرنا ذاكرنا وهكذا طيب دي الحالة الأولية من بحول بناء الفعل الأمر اللي هو بناؤه على الإيه على السكون الحاله الثانية بناؤه على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد زي ايه اقرا مش اقرانا, اقرأنا الايه الدرس خلاص اقرأنا ان الدرس طيب الحاله الثالثه اه خلي بالك الثالثه والرابعه اتنين حذف بس دي حذف حرف العله ودي حذف الايه النون حذف حرف حرف العله اذا كان ايه معتل الاخر معتل الاخر بالالف بالواو بالياء بالالف اسعى في الخير بالواو ادعو الى سبيل ربك بالياء ارمي فقضي وهكذا بنقول في فعل امر مبني على حذف ايه حرف العله الحاله الرابعه اللي هي حذف برده حذف الايه حذف النون اذا اتصرفت به ايه الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه ويرد تحفظ دول صم ألف الإسنين أو واو الجماعة أو يا المؤنسة المخطبة عشان هيدخولوا معنا في كم درس أي فعل مضارع تصلت به ألف الإسنين أو واو الجماعة أو يا المؤنسة المخطبة لمضارع يجي الأمر بتاعه يبنى على إيه على حذف حزف النون لأن المضارع له أحيانا حذف وأحيانا إيه إسباب زي ما قلت الحضراتك هنا إيه الإسباب بيبقى للرفع والحذف بقى للنصب والجزم بالنسبة للمضارع إن الأمر بقى تعذف معه الإِنْون آي تتص كل فعل إذا تصلت اقترنا بالفعل ال الأم أو بفعل الأم ألف إثنين أو ووجماعة أو, أو يا مؤنسة مخاطبة حين إذن يبنى على إِ على حذف النون صعبة ولا سهلة استوعبناها ديت خلاص انت شكلك ما تمش مستعب خلاص ثم انتعد ودايمًا كده أعمل لي كده <تصفيق> ههههههه عايزك تروح يعني مقطب. الناس شغله يا عم الله. احوال بناء فعل الامر اولا يبنى على السكون في حالتين واحد اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء مثل اطع والديك استغفر ربك اطعم الطعام اثنين إذا اتصلت به نون النسوه كتبنا الدرس يا فتيات. استغفرنا الله يا مؤمنات ونحط سكون على الراء تاعت استغفرنا. والباء بتاعت اكتبنا. اكتب ما الدرس يا فتيات. استغفرنا الله يا مؤمنات. دول الحالتين اللي هما البناء على الايه على على السكون اتفضل اه انا جبتها لك كده تبقى خلاص للتوكيد آآ آآ الح... الحاله الثانيه احنا خدنا الحالة الاولاني بنبني على, على الفاء على السكون الحاله الثانيه البناء على الايه على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد بالنسبه اقرا ان الدرس ونشكل اقرا بهمزة بهمزه وصل الايه مثل الدرسة. اقرا ان الدرس اقرا ان نشكل... على ال... ال... الهمزه اللي على الالف ديت نحط لها فتحه ونشدد نون التوكيد شده وفتحه اقرا أنا. الدرس تمام افعلنا الخير افعلنا ونفتح اللام افعلنا ونشدد النون نفتح اللام ونشدد النون افعلنا الخير نعم لا توب لا لا ده ده مضارع إحنا إحنا مشين في طريق آه الامر خلاص فيش فرق بس أنا ما بمسلكش بنو تأكيد الخلف لي لإنه قل ما ترد في الكلام تبلك إنما ال الاثنين مع معان خدت لي بالك عشان برضو من من الأغبطات شو أنا بنو تأكيد خلاص قرأنا الدرسه خلاص فعلنا الخيرة دي الحل الايه تانية آه حالة الثالثة بقى والربعة الاثنين حزف او عشان بس بسهلك العملية ما واحدة حزف حرف علة والتانية حزف الايه النون حالة الثالثة يبنى على حزف حرف الايه العلة اذا كان معتلى الاخر بالواو مثل ادعو ادعوا ونحط طبعا محدش يكتب ادعوا بالواو اه ضم على على العين احذر ادعوا او بالياء مثل ايه فقض ما انت قاض فاقضي هخليك تيجي هنا لا ما ينفعش اساله واحنا شغالين هي من ايه هي تولدت كده يعني <تصفيق> لا هو هقول هقولك حاجة انتعاست تستعيبها يعني هو اخر الفعل دعا يدعو اخر الفعل هل تتكلم في الاخر ولا في الاول ولا في النص في اخر الكلمات نحو دعا ديت العين ديت في وسط الكلمة ولا في اخر الكلمات آه الاصل عندنا الفعل الماضي ويتتفرع من المشتقات بأمر مضارع فاسم فاعل، داعي، مدعون، مدعوين، كده يعني دعاء فالعين هنا هي عين الكلمة مش يعني فصل الكلمة مش في آخر الكلمة تبالك فعشان كده مش ما منقوش نبني أبني عظام. أعضامي أبني الضم بقى أنت جعلت العين آخر الكلمة آه. إنما نحن بقول لها ما أبني على حز في حرف الإيه العلة اللي هي في آخر الكلمة وجاءت الضمة دليلنا عليها وصلت ديت خلاص نعم نحن نكتب الأول وبعدين نستحن بقى سيلة أعزل إيه؟ إيه؟ لا ببني لسان العرب اللي بيحدد لي الكلام دا الشرط ليس شرط الماضي بهدعها ذي الساعة إنما فيه المضارع يدعو الدعاء الصرف بقى علم الصرف اللي بيجي يتكلم هنا يقول لي دي هذه الهمزه منقلبة عن أصل واو وهذه الهمزه منقلبة عن أصل ألف أو هذه الهمزة منقلب عن أصليات بيحددوا علماء لإيه الصرف آه من خلال برضو علم اللغة عشان كده العلوم كلها بتتكامل أنا بديك بس نماذج يعني وبعدين اللي بيدولك على كده إيه كمان أدعو ما ينفعش أقول إيه إد أدع ينفع فتحه لو فتحتها يبقى المحزوف ألف زي إس ع في الخير صح ولا يبقى ال ال الفتحة المجنسة للحرف المحزوف هي اللي بتدلين على الإيه على على على هويه الايه هذا الحرف المعزوف آه. اه بنقول ايه بقى اه الحاله آه الثالثه بناؤه الثالثة بناؤه على حذف حرف يبنى على حذف حرف العله سواء كانت الواو مثل ادعو او الياء مثل فقضي ماشي او ارمي او الالف مثل ايه اخشى اخشى الله او اسعى في الخير وبرضه اخشى بفتح الشين اسعى بفتح العين خلاص لا اخشى شين بس مفتوح الف اه اه الف ما هنا يخشى ولذلك ايه, ايه, ايه ويخش اهي تكتب يا ما بس ألف الاسم لأن الفرق بين ال دي اسمها الف الفرق بينها وبين الياء ان الياء المفروض حتى في الكمبيوتر تلاقيها كده ايه في الضبط المصحح اللغة يقول لك ايه يحط لك تحتها نقطتين صح الياء ل... الياء تحتها نقطتين المفروض كده صح كده زي مثلا اه وعلي تمام كده والحضرتك وهكذا اا وزيك تلاقي ومن يطع الله ورسوله ها ويخشى الله يتقى دبالك اهوت في هنا ايه بس طبعا ده مضارع اه انا بجيب لك مثال على حذف الالف يعني وتلاقي الشين عليها فتحه كده عندنا هنا بقى الموضع الرابع البناء على حذف الايه النون وذلك اذا اتصلت به ألف الاثنين مثل اذهب بآياتنا استقيما اه تمام زي ما أنت عايز بق اذهب بآياتنا آه. يبقى يبنى على حذف الحالة الرابعة البناء على حذف النون إذا تصلت به ألفو الاثنين اذهب أو هو والجماعة مثل ايه الايه فأعرضوا عنهم تمام اخره ب, آه ب... ب... بفتح الباء وخلاص بفتح الباء وبقول ان الفعل مبني على حذف النون لاتصاله بالالف الاثنين فأعرضوا عنهم مبني على حذف النون لاتصاله جماعة اقنوتي او على او على او الاولياء أو... أو ماشي رقم 3 مثل اقنوتي سجدي يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الركعي الا دي اقنوتي ها واسجودي. والا واركعي تمام بقول في فعل مضارع مبني على الايه مبني على حذف النون لاتصاله بايه لا بياء المؤنثه الايه المخاطبه خلاص بياء المؤنثه المخاطب طيب انت هنا كده من احوال بناء فعل الامر أهم هو دي التل الرابعة ان يبنى على حذف النون إذا اتصلت بألف الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنثه المخاطبه زي إيه زي اقنوتي لربكي وسجدي واركعي خلاص واو الجماعه زي إيه اقيموا الصلاة افعلوا الخير فاعرضوا اه وانت بقى هتستمتع لما تقرا القران وتلاقي ايه وتعرف بقى تقيس الكلام على على القواعد احنا بنقرأ من زمان في القرآن وخلاص بنقرأ بنحفظ بنصوم بنصم انما مش عارفين ده ايه ده امر ده مضارع ده اسم ده لا احنا بقى في فرق بين اللي فيه فهم واس وعرفوا بقرأت زي وماشت زي وده ليه جا ده هنا تستغرب صحيح يعني ايه الاية تكون من صلي بها اللي هي بتقول ايه في صورة العمران اه اللي بعدها ايه يا ايوها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا اه ان تطيعوا الذين كفروا ما ليش تطيعوا مثلا يعني تطيعوا فعل من قال تطيعوا اه لانه مجزوم بان اه مجزوم بايه فعل مضارع جزمه حذف النون انت تطيعوا الذين كفروا ان شرطيه بالك بتجزم فعل, فعل الشرط وجاب الشرط يبقى الشرط مجزوم لما يبقى فعل مضارع حراق. ماشي تطيعوا يردوكم على اعقابكم ما قالش ايه يرد هناكو ما ينفعش لذلك بقى تلاقي بقى اللي فهم ناحو ما يغلطش في, في القرآن إن شاء الله طبعا القرآن عايز حفظ برضو عايز مش شو حد تفزلك له قول فاهم فهم ناحو يخش لا لازم يكون حافظ مية في المية يقول لك انتو طوع لذلك يردوكم على أعقابكم ما قالش فتنقلبون ليه انه معطوف على فعل مجزو يبقى فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم سنلقي. في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا أشركوا هنا فعل ايه ماضي مبنى ما على ايه لا على الضم أخو ما تتغبطي بقى انت هنا لأن تصلي بايه بقول جماعة ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما هم النر بيستنسوا الظلمين ولقد صدقكم الله وعده اذ ايه تحسونهم اشمعنا قد ما قالش تحسوهم لأن ايه ا اذتحوا ما اسمنا دخلنا خالص ما قلتش حاجه في الفعل المضارع يبقى كان الفعل لما تقدمه ناصب ولا جاز يبقى هو مرفوع يبقى تحسنهم مرفوع علامه رفعه ثبوت ثبوت الايه النون وهكذا هتفهم بقى ايه الحاجات دي ان شاء الله خلاص انتهينا من الفعل الفعل الامر طيب فين المضارع في الكتاب 202 ناخدهم ولا اه عشان برضو نبقى لمينا لا مش هينفع لسه بدري ساكا اللي تلت آه. تلت ساعه ان شاء الله هلم فيه عشان نجاوب ال التمارين اللي عندنا خلي بقولكوا انا انا بدأت مع السيدات في اعراب الفعل المضارع كمان فما انفعش نحب إن يعني كده شكلنا شكلنا بايخ او لذلك مش عارف يعني الموضوع وبعدين ما شاء الله تمام فاحنا بنقول هنا ايه الفعل المضارع آه. الفعل المضارع ده دا معرب دائما معرب ايه دائما آه يعني لا يبنى إلا في حالتين اثنين. معرب دائما يعني ايه معرب يعني بيتغير آخره حسب موقعه مرة ييجي مرفوع ومرة ييجي منصوب ومرة ييجي ايه ها؟ ما ينفع ييجي مجرور. الجر ليس من خصاص الاسماء عندنا الجر من خصاص الاسماء بس نعم ما يدخلش الفعل يبقى يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم ماشي يا مجزوم عشان كده عندنا رفع ونصب دول مشتركين اللي بين الـ, الـ الاسم والفعل نصب والرفع مشتركين بين الأسماء وبين الأفعال يعني الفعل يجي مرفوع يجي منصوب والاسم يجي مرفوع يجي منصوب في اتنين به كمان اللي هما الجر والايه إيه كل واحد من الاسم والفعل ليه حاجة منهم الاسم ياخد الـ الجر آه يجر عاد إنما ما ينجزمش فيش فيش اسم مجزوب تبلك ال الفعل يأخذ الـ الجزم طول حضرتك وهكذا فالفعل الام الفعل المضارع معنه هو معرب ان هو بيتعترى احوال ثلاث رفع ونصب وايه وجزم الرفع دهوت اذا كان لم يتقدمه نصب ولا جازم لم يتقدمه ايه ناصب ولا جزم هنتكلموا عن الكلام ده في اعراب الفعل المضارع نصب لما يجي قدامه ايه نصب جزم لما يجي قدامه ايه جازم ده ده اعراب الفعل المضارع طول حضرتك هنتكلم عنه تفصيل اكتر شويه في المحاضره الجايه الله بالنسبه لايه المضارع اللي أنا عايز أوصله البناء اه في إيه؟ في حالتين في إيه؟ في حالتين إذا به نون النسوة أو نون إيه؟ نون بنقول والمطلق هنا ما يبنى على ايه ايوة يتربصنا يتربصنا ماشي كده والمطلقات يتربصنا بانفسهن ثلاثة ايه خروب اخر الفعل هنا ايه صاد خلاص دي نون الايه النسو يبقى الفعل المضالع عندما تتصل به نون النسو يبنى على ايه على السكون طيب اللي هي ايه يرضعنا اه يكتمنا وبعدين يرضعنا بتقول ايه يرضعنا إيه؟ اه الوالداته يكتم يكتمنا اكتمنا والوالداته ايه يرضعنا اهو تلاقي الفعل كله الفعل مضارع اذا اتصل بيه نون النسوه يبقى مبني على الايه مبني على السكون طب ايه رأيك لو ده على السكون اهوت ماشي طيب. يبنى على أيه كمان؟ على الفاتح إذا تطلب به إيه؟ نون التوكيد ها لا يس جا نن نا دية نون التوكيد نون دي إيه؟ نون التوكيد دي آخر الفعل اللي الفعل س جاء نا أهو المادة بتاعت الفعل تفالك ساجا نا يبقى آخر الفعل نون تمام؟ آخر الفعل المفتوحة مبنى على الفاتح ليه؟ لأن الفعل المضارع حين اتصلت به نون الايه التوكي دي السقيلة طب ايه رأيك ايه ولا يكون ما هو هي وراء عمطول ايه هاي ليه هاي ولا يكونن ده المفروض كده نمو مكتوب في المصحف ب... ب... ب... آه ده رسم العثمان ولا يكونن دي خفيفة لنس فعن برضو خفيف اهو لنس فعن سافعا العين مفتوحة هي ماشي يبقى تلاقي الفعل المضارع لما يتصل به نون التوكيد سواء كانت ثقيله ام خفيفه يبنى على الايه يبنى على الفتح دي كلها احوال, أحوال بناء الفعل المضارع يبقى يبنى على السكون اتصل به ها النسوة ويبنى على الفتح اذا اتصل به ايه نون التوكيد يبقى نقول بناء الفعل المضارع نكتب اه يبنى في حالتين واحد يبنى على الفتح يبنى على السكون إذا تصلت به نون النسوة يبنى على السكون الأول إذا تصلت به نون النسوة بس لها تربصنا ويرضعنا ويكتمنا ويأكلنا خلاص يبنى على الايه؟ على السكون اه اثنين يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد وما يقول التوكيد طبعا معرفة انها تقيلة وخفيفة ماشي مثل ايه لا يسجنن ولا يكونن ولا نسفعن اه خلاص لنسفعا بالناصية تحطها على العين فتح وتكتب نونساكنة لنسفعا بالناصية شوالي نلتون في الأول دول اللي هم إيه؟ إيه إيه الفعل اللي بقى مرفوع أو منصوب أو مجزوم دول اسمهم إيه العراب الفعل المضارع اللي هو الدرس اللي جاي إن شاء الله بعد كده طيب يبقى برضو سهله وبسيط وخدنا فكرة عنه انت هنا خلاص كده من بناء الفعل المضارع التمارين دي بسرعة كده قال تعالى طبعا التمرين لك الكلمات التي تحتها خط فيما سبق أفعال مبنية أفعال ايه يبقى هو حدد ان هي أفعال مبنية استخرج كل فعل منها اما استخرج كل فعل يبقى هقول ايه لو هعمل جدول كده هقول ايه اول فيه الفعل ماشي الفعل وهكتب ايه الفعل وقصاده في الناحيه الثانيه خليني اللي وراه واذكر نوعه نوع ايه الفعل انا بينت الفعل يبقى انا عرفت ان انا اميز بين الفعل وبين الاسم وبين الحرف معايا ولا ايه طيب نوعه يبقى عرفت اميز بين الماضي والمضارع والامر خلاص ورقم 3 ما انت لازم في السؤال تعرف يعني ايه تفتش فيه كويس عشان كل حته يبقى لها جزئيه كل حته لها درجه وعلامه بنائه ما اقول لك اذكر نوعه وعلامه بنائه تخته مع بعض كده خلاص لا. يبقى كل حاجة إيه؟ اه نوعه نوع ماض علامه بنائه ان مبني على كذا الماضي مبني على كذا الامر مبني على كذا اللي بقى المضارع مبني على إيه؟ على كذا خلاص هنشتغل بقى كل واحد ايه يجاوب لي حاجه المثال الاول كتب الله كتب مبني على ايه بس كده لانه ايه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء لازم اقول كده يبقى فعل ماضي مبني على الفتح لانه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء الله لاغلبنا حد يجاوبني ها عايزين الليل ورا مساء لاغلب لأغلبنا تمام للطالب ايه بنون التوكيد يبقى لازم ابين بي... علامه بنائه وسبب الايه البناء خلاص فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد خلي بقى في الأسئلة التمرنات دي مهمة نكتب عليها برضو ايه نكتب الحاجات دي طيب والوالدات يرضعنا بنقول ايه النصف تمام طيب واذكرنا ما يتلى في بيوتكن تمام بنقول ايه النصف طيب وكتبنا عليهم فيها تمام فعل الماضي نابنا على السكون الصالب ايه نيل فاعلين تمام خذ من اموالهم صدقه ايه الجمال ده بس ده احنا ما شاء الله خلاص بعدين فعل امر مبني على السكون اه اه انا خاف احسستك كده باص دي اه خذ من اموالهم ايه صدقه يبقى هنا خذ فعل امر مبني على السكون انا وصحيح اخر المنتصب بيه ايه شيء طب قل انفقه عايزين حد تاني بقى هناك من ورا ها كل برضه ليه لانه صحيح اخر لما اتصل به شيء طب انفقوا ها انفقوا زي اقيموا افتكر بقى الحاجات دي كلها وزي ايه أطيعه وكذا انفقوا هنا فعل امر اعرض فعل أمر مبني على ايه حذف النون لانه إيه ما هم... ما إنه... لا مش معتل الاخر لاتصاله بواو الايه يا زي بقول ايه في فعل الامر على حذف النون اتصاله بالف الاثنين طب فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بياء الياء المؤنثه المخاطبه في جا... حضرتك يبقى هنا ايه انفقوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله قول جماعه طوعا او كرها طب انثرو هي, هي هي يعني اقول فاا ما احنا لما نقول المانشيت ده مرتين ثلاثه نحفظ غلط حذف النون الاتصالي بايه قول جماعه اه عشان ما حدش يلخبط بين حذف النون وحذف حرف العله طيب ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنن تمام. فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال يبنون ايه فلما فلما ايه فلما ايه انا عايز نقصه صح فلما ايه ايوه ما نتغبطش وضحنا الحته دي اكتر من مرة دي جذر وده جزل دي مادة ودي مادة اتى غير اتى اتى بمعنى جاء انما اتى بمعنى اعطى اتى همزة قطع ثلاث حروف مادة ثلاثية انما اتى مد رباعيه فالك بمعنى اعطى اتى امر الله إيه؟ فلما اتاهم أي اعطاهم اتى أمر جاء امر الله يبقى نركز في الحاجات زي دي فلما اتاهم من فضله بخلوا به اه ايوه تمام فعل ماضي مبني ما على الضم للثاني ايه بقول جماعه يوسف ها اعرض لازم اخلي الهمزه حاده كده ما معهاش. ما يعهاش ما يوسف. يوسف أعرض لا يوسف أعرض عن هذا آه مبنع عليه ليه المصراحة الاخر لما تصل به إيه شيء طيب واستغفري أيوة مبنع عليه لا ما حرف عليا هنا أنا عايز واحد بس يتكلم بس واحد يكون فاهم موسق مجرد أه. تمام ده هو كده. ماشي طالما فيه مخاطبه وامر يبقى معروف ان مبنى مبني على حذف الايه حذف النون اه خلاص الاتصالي بياء المناسه الياء المخاطبه طب وكرهوا ان يجهد باموالهم كرهوا فعل ايه مم. مبني على الايه على الضم لاتصاله بايه بواو الجماعه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته